وَلُوطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من